ايسب الارحاموتيه السلطيق ابن سطيق بالله الشيخ الوجودي سيد الشيخ محمد البكري قد سره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد ان لا إله إلا الله توحيدا ذاتيا صمدانيا مهيمنا على البواطن والظواهر أزليا أبديا استويا على الأوائل والأباخر أشهد أن لا إله إلا الله توحيدا وصفيا كشفيا ساريا بمشارق الكمال الباهر غيبيا علميا جاريا بما نافذ النور السافر أشهد أن لا إله إلا الله توحيداً اسميا مالئاً أدواراً أدوار الآتار والمآفر جالباً ووالع الأسرار دوائر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله توحيداً داتياً تنزل بالأوتار بالأشفاع وتنقل وتنقل في أفراد الأعداد بالفرقان والاجتماعي سلطان لاهوتيته قحنا ناموس ناسوتيته يسلب الأقول والأبصار تنضوي تحت برازخ أهديته أسرار التنصيص والجمال توت به عروش الصفات على قوائم الأسماء وحيط به عروش القواب سور الظهور الأحمى واستدار على حقائق الملكوت واستنار ببواهر أزواء الجبروت لنقطة كل عالم ومن طلعت كواكب أسرار آدم أمد بلطائف الجمعيات ووالف الأكوان واستضاء في أسطاف الأوصاف للوامع الرحمن رجعت إليه أوامر الرغبوت غيبا وظهوراً رهنعت منه نوات الرحمة مطياً ومنشورة اللهم بحق تباره مطلوة لسان البيان عن حورة القدم وسره الملج لوة فيها أراء الحقائق والحكم نزل صلاة بسولاتك السبوحية من عرش اسمك الأعظم ألا واحد عالم تجلياتك الأكرم نوراني المشارق والمغارب صمداني الوجه إليك في المعارب والمطالب لوح نقوش سرك المحيط الجامع روح هياك لأمرك اللذني الواسع رسال نقطة الأزل المفيض لكل ما شئت خزانة متبة الأبد الممدة لكل ما أردت الأول قابل لأنباع تعيناتك العلية على اختلاف شؤونها الآخر الخاتم على كنوز إمداداتك الزكية في ظهورها وبطونها العبد القائم بسر الغيب والإحاضة بغاية وصل الناظر بأين الذات إلى عين الذات ولا كيف ولا مثل فاتح الكتب الهبات والصفات والآيات البينات سر الباقيات الصالحات التائمات وسلم بسمك السلام الممدة القيومية عليه منك معك وجعلنا به في حضرة القدس الرحمني ممن تبعه فأتبعك اللهم كذلك في كل ذلك ما دام لك كل ما كان وكل ما يكون وبقيا تعين سلطان أحديتك في الظهور والبطون وأشرق جمال شهودك على عوالم أملك في الحركة والسكون من فقط وأن فقت من خزائر مواهبك ما شئت من سرك المصون وبرضاً على كل أحد من خلقك ما كتمت من أمرك المكنول آمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتعيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يا واسع الموفرة أستوفرك من ذنوبي وعيبي وما أتيت من فوبي بلسان الطراعتي والمسكتي والذلة والخطو والأدب أستوفرك من زلاتي وخطيئاتي وما جنيته من سيئاتي بلسان عبوديتي والافتقار والانتصار في الطلب أستوفرك من غفلاتي وخطراتي وما ينشأ في هركاتي وسكناتي بلسان الجلول استغثار بل فاقتي والاضرار والرغبه من اوهامي اجرات عليه في ايامي من اثامي بلسان انابتي والاجابتي وال이가فاتي والرعب استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستأوف الله العظيم، أستأوف الله الماسي من الله وكل كوني. أستأوف الله الماسي من الله وكل كوني. الله الله الله. حتى ينقطع نفسه ويسكت ساعة. La الله illallah Muhammedun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyha nahya wa aleyha namutu aleyha nub'af inşallahu te'ala. Minel aminine bir rahmetillah. Subhane rabbike rabbil azzeten ma yasifun. Ve selamun ala l-mursaleen. Ve alhamdulillahi alameen.